كيف اقول فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإذا يَمْ وَهَرٌ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ تَظُنُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ اشتركوا في القناة لا يرقبون في من ان الا عليم ما هم المعتدون فاين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من ضِيْعَ عَهْدُهُمْ وَقَعْنُوْ فِي دِيْنِكُمْ فَقاتِلُوْا ائِمَّتَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ انهم لا ايمان لهم